م ر ة البابا ك ر و ل س ب م ن ا س ب ة صوم العدره في صلاه رفع ب خ و ر عشيه ة ك د اخر النهار زي د ل ويصلي ق ت كده و ب ي و م س ك ا ل ش و ر ي ة والشماس م س ك ع ل ب ة البخور وماشي وراه و ج ع ن ت ا ل ص و ر ة بتاع ا ل ع د ر ة وقال لها صباح الخير يا ع د ر ة عم لاقيه ا ل ن ه ا ر د ة الشماس قال ي عيني سيدنا البابا مش عارف الصبح من الليل ده فاكر نفسه ه ن في الصبح بدري عشان هو عنده الصبح زي ايه زي الليل الشماس ي ق و ل الكلام ده ايه في دماغه بصله البابا كرولس كده وقال و ا لا حبيبي انا عارف ان احنا بالليل بس دول بقى معندهمش ا ليل دول عايشين في النهار على طول فالواحد لما يقولها ل يا ع ا د ر ة يقولها ل صباح الخير يا ع ا د ر ة ما يقولهاش ل مساء الخير ل دول معندهمش ا ليل صدق ولا بد ان ايه أ ن تصدق بابا كيرلس كان بيشم الناس كده بالتقوى و ا ل ف ض ي ل ة يعني أ ذ ك ر واحد كنت أ ن ا شفته ه ق و ل لكم شفته إ ز ا ي الرجل ده رجل اسكندراني وشريك في مصنع أ ل ب ا ن لواحد مسيحي يعني الرجل ده اذن رجل ايه المهم يعني اللي حصل ان صاحبه ده اسمه مرقص قاله ل انا رايح دير م ا ر م ي ن ه م ر ي و ت تيجي معايا قاله ل اتفرج وانا هغرم ح ا ج ة اه نتفسح زي ما بيقول الاخ اركب راح ع ا ل د ي ر لقوا القداس شغال والبابا كروز بيصلي القداس واحمل اباء الرهبان م س ك الدف وشغال فوقت على صاحبنا في و ت على اخر ا ل ك ا ت د ر ا ئ ي ة ورا كده و ق ت على صاحبه قاله ل هو أبوكو ده أبوكو بيبيع ر قالوا, ليه؟ قالوا بيخبط بالبتاع بتاع بتاع قال لي يا ل اخي ب ي عيب احنا واقفين في بيت ربنا اتلم ا بس مش, مش وقته كده قالوا هم فضلوا ق ف ي ن لغايه ا ا ل د ا س خلص والبابا كله ر و سوقف يسلم على الناس فصاحبنا وقف الصف زيه زي ايه زي ب ق ي ة الناس وجهها عند س بابا كورلو ر قالوا تعالى اخوي احنا بنبيع رئيسوس يابني دب ورح ا ايه م ي د ي ل ه الالم اللي هو فعنيه بدت ايه تعيط روح عنيه بدت تعيط قال ل صاحبي يظهر ان انا غلطت و د ي ن ي عند البابا كرولس يصليلي عشان عنيا ايه تخف خدو راح للبابا كرولس ق ا ل له يابني يا اقرا الانجيل يابني يا ع ن ك تخف يابني يا هو اللي لما عنيك بدا يقرا الانجيل وبعد م ى بدا يقرا ا ل إ ن ج ي ل كويس أ ن ا قبلته وانتو عارفين الباقي وصدق ولا بد أ ن ايه ايوه ولا بد أ ن ايه تصدق والحيطان ل ه ا ايه ولا بد أ ن تصدق مش كده ب ر ض و طيب اي ماشي على الهوا ايه طيب نقول كمان حاجه افكركم بيها واحد قريبنا صعيضي من الصعيد حب يحضر قداس العيد في مصر انا حكيتها كتير ا ل ح ك ا ي ة دي و ب ت أ س ر ن ي جدا ر ج ل صعيدي فجاه كدا يوم البرامون يعني يوم قبل العيد الصبح ولف كدا العمه ليه التمام ل ا ي ت سرير كدا تنفع برضه تظلل عليه من الشمس وقت ما يكون الدنيا حر اه؟ ولو اتزنق في حته عاوز ي ض غ ط ى يفردها يلاقيها ملايه تنفع كافة يلاقيها يعني تنفع ل ك ا ف ة ا ل أ غ ر ا ض ا ل ا ق ت ص ا د ي ة و ا ل ا ج ت م ا ع ي ة المهم ونزل مصر و س ك ل و د بي راح داخل على شارع كنيسه م ر ق ص ي ة وداخل كده عشان يحضر ليله العيد وكان بقى المنظمين والشمامسه ورؤساء الشمامسه و ل ج ن ة النظام و ل ج ن ة ا ل ك ش ا ف ة رايح فين ي عم قلنا يحضر قداس العيد عند البابا كرولس المهم بص لقى ث ل ا ث صفوف الاول انهم فاضين ي قال شوف الناس بتوع مصر قال ايه قاعدين ورا ء وسايبين ايه طبعا الكراسي دي كانت م ح ج و ز ة عشان ايه الضيوف مندوب الريس ومندوب رئيس الوزراء ومندوب ا ل ص ح ا ف ة والاحزاب وجه ي على اول كرسي اللي هو بتاع مندوب الريس وراح ايه وراح ج ا ع د جعمز زي ما بيقول الاخ وراح متربع كده بابو كروز ده لطرف عينه كده ما من جوه ب ق و ل مين ده يا م بصاميل ده قالوا يا سيدنا ده مندوب الصعيده <تصفيق> قال يا ابونا جرقس ي ب ش ا ر بشارة ده عارفه عم ت ع ي د كان اصلا في انا وكان وكيل م ط ر ن ي ة انا وانت راجل ص ع ي د وروحي س ا م مع راجل دا خليه ايه يركن على جنب ك فطلع بوناجيرجس الله ينح نفسه و كان لسانه حلو خالص قال له حمد الله عالسلامه يا عم ده وزي الصعيد وكل س ن ة وانت طيب و ر ب ن ا يعود عليك الايام بالخير و ا ل ب ر ك ة وانت منور ا ل ك ن ي س ة بس ياريت تسيب المكان د ه عشان يعني في ضيوف قال له ايه ضيوف اهم من ولاد ا ل ك ن ي س ة ولا جرى ا ح ك م ي ه بتوع مصري ضيوف يقعد ورا ا و يا عم يرضيك يهديك اني حاولي ت ح ت ح ه م ن مش ممكن دخل سيدنا البابا وقال سيدنا انا ماعرفتش اعمل مع حاجه ا ل طيب اطلع انت يا م ب صميل انت اسقف يعني هيعملك هيبه ويعملك حساب عم بصميل ك ا ل رجل يعني بتاع دبلوماسيه ورجل نص كلامه انجليزي ونص كلامه عربي طلع قال له اهلا يا عم المقدس حمدلله عالسلامه ل ى قال له ليسلمك يا سيدنا قال له قصدي شوف يا مقدس باختصار المكان ده بتاع السلك الدبلوماسي قعد ا يبص يشوف الايه السلك الدبلوماسي ملقاش ش سلك يعني سلك قال له يا يعني م ف سلك قالوا لا اقصد الدبلوماسيين قالوا سابوا ميت ق ام ل له لأ يعني أقصد قال ب أنبا ص م ي ت دخل ل ل ب ا ب ا قالوا س ي د ن ا مليش د ع و ة قالوا طيب يا ابني ما فيش ف ا ي د ة رح ترقى له البابا كله سوء فرص خرص في وقال له كلمتين اتنين يا رز الله يبتع مغاغة اتسحب على ويركن جنب الحيط بيقولوا ان الراجل مش بدا ينقل رجليه بدا يجر رجليه جر وبدا عرقه ينزل وقعد يخر عرق لغايه م ن القداس خلص وبعد م ن القداس خلص سحبوا للبابا كيرلس بابا كيرلس قالوا يا ابني ابن اسمع الكلام من اول م ر ة اطلع ر ف ا ئ ي ل ي يا ابني هات له ح د ة لحم يا ابني بدل العرق اللي ن ز ل عليه ده عشان يروح يفطر وصف عياله وصدق ولا بد ان ايه بس بابا كيرلس قولوا اهلا يا دكتور حمدلله عالسلامه ل ى شاب ده يقول يا سيدنا أ ن ا في ك ل ي ة أ د ا ب ي ق و ل طب و م ا ل ه يا ابني أ ه ل ا يا دكتور حمدلله ع ل ى ا ل س ل ا م ة المهم اتنح البابا كيرلس و ا ل أ خ ده حصل على ص ن س ه اداب وجاب تقدير بعض الناس قالوا له إ ي ه يعني قدم على دراسات عليا أنت اتسلة فقدم ويريد ربنا ان القسم اللي هو قدم فيه عدد ا ل د ك ا ت ر ة او عدد ا ل ا س ا ت ذ ة فيه قليلين فكان لازم يشجعوه ان يعمل رساله دكتوراه عشان يتعين استاذ في ا ل ج ا م ع ة ويبقى دكتور زي ما البابا كان ب ي ق و ل ه هو طالب صغير كان كل ما يشوفوا ل ب ا ب ا كورس ي ق و ل ه ا ايه اهلا يا سيدنا أ ن ا في أ د ا ب آ ه انت في أ د ا ب لكن البابا كرولس بيقول إ ي ه دكتور ولما البابا كرولس يقول دكتور يبقى إ ي ه دكتور وصدق ولابد أ ن إ ي ه أ ن تصدق ز و ج ة ف ا ض ل ة ل أ ح د اباء ل ا ل ك ه ن ة ب د أ ت تشكو من أ ل م في ص د ر ه ا فكان لا بد ا ن يلجاوا ل ل أ ط ب ا ء فالاطباء قالوا ده ورم ولا بد من الاستئصال لان الشكل كده و ي ن انو ر م خبيث ابونا زعل وخد على خاطره وراح للبابا ك ر و ل س ق ا ل له يا سيدنا مراتي عندها ورم وهيعملولها ع م ل ي ة و ه ي ش ل و ل ه ا سدرها قال له بطل إ ش اشاعات ع بتاع ا انت ت بقى إ بقى قال له يا سيدنا دكتور ا دا, دا الدكتور رؤوف جندي جراح مشهور ومعروف قال له بقولك دي إ ش ا ع ا ت بقى طب أ ر و ح أ ق و ل للدكتور البابا كرولوز بيقول دي إ ش ا ع ا ت المهم راح قال يا قال قال للدكتور له له له نعم قال له ممكن دكتور نحلل قال له دي ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة م ا ف ي ه ش ح ا يا ابونا اسمها انحل ل انت يا ابونا خليك فبنى الذي بتاعتك و د ع ي ن ا بس ان ربنا يوفقنا و ا ل ع م ل ي ة ايه تتم بسرعه قال له, قال له لا اصل ولا اصل يا ابونا ده شغلنا واحنا عارفينه راح للبابا كلوستنى قال له يا سيدنا الدكتور قال له الدكتور يعمل اللي يعملوا يا ابني لكن هم ا ل ع م ل ي ة مش ه ت م يا ابني انا قلت ا ل ع م ل ي ة مش ه ت م دخلت قطه العمليات وكانت ا ل م ف ا ج أ ة بيفتحوا ص د ر ه ا لقوا غ د ة ل ب ن ي ة ن ش ف ة و م ح ج ر ة واللي في ص د ر ه ا مهوش ا ورم لكنه غ د ة يدوبك شالوا ا ل غ د ة وقفلوا ا ل ف ت ح ة بتاعت ا ل ص د ر و ك أ ن لم يكن ايه اي شيء الشيء اللي انا عايز ا س أ ل ه هل البابا ك ر و ل س يعرف اكثر من الطب ولا هناك ع ل ا ق ة س م ا و ي ة ولا ربنا كشف له عن امور الانسان ما يعرفهاش انا مش عارف لكن كل ده اندل يدل على ان في ه ا ش ع ة ر و ح ي ة عند البابا ك ر و ل س بتكشف له اعماق الامور وصدق ولابد ان ايه ان تصدق زمان كانوا بدوا يعملوا ك ن ي س ة ب و س ف ي ن في حدائق الابه وحصلت ظروف زي أ ي ك ن ي س ة واقفل وهات ايه ترخيص فما كان من البابا كيرلس إ ل ا انه بيبخر في ا ل ك ن ي س ة والشماس شايفه ب ي ب خ ر كده جا عند ماريجيرجس قال ل ا ز ا ك يا بطل صباح الخير يا ابو جورج عمليه ماريجيرجس ا ل ن ه ا ر د ة كويس يا حبيبي ا ي و ة كده برتع بحصانك انت كده شرق وغرب وخلي نفسك مع ابو سفين ي خشب ابو سفين ي ايه خشب جا عند م ا ر ي ج ي ازاك يا حبيبي عاملية م ر ي مينة النهاردة ك و ي س مالك انت واخد حقك بالحق ومستحق نهارك ف ل يا م ا ر ي ج ي ن ج ج ا عند ابو سفين قاله ها خليك مبلط في الخط انت ابو ابو سفين خشب كنيستك مش عارف تفتحها خليك ن ا م في الخط ياخوي يا وخد بعضه وايه ومشي الشماس اللي ورا ء سيدنا ا ل شماس كبير قاله ل يا سيدنا حكايه ابو سفين خشب قال له ابو سفين يا ابني مش عارف يفتح كنيسته في حلوبه ا قاله راح افتح حاله انا زعلان منه ب ر ض ي تشديله بخور ولا صبح عليه زي بقيه الايه ز ذ ا بقيت ا ل ا د ي س ي ن لما يفتح ا ل ك ن ي س ة نبقى ايه نبقى حبايب صدقوني ابونا اللي روى ا ل ح ك ا ي ة دي بيقول تلات ايام بالعدد وانفتحت ك ن ي س ة ابو سفين ونزل البابا كروله اسلم الشمام و س ر ح ل قالهم يلا بقى نصالح الراجل ابو سفين, أبو سفين مسلولين حلوين كده ونزل قالوا متزعلش ا يا ياعم ومكنش تخنق معاك انت وراح تخنق مع الامن انت قدر عليك احنا ستر وغطى على بعض وانت ما ج ي ش الا بالعين الحمرا يعني لكن اتفتحت ا ل ك ن ي س ة بالعشم و ب ا ل ث ق ة وبالايمان وصدق ولابد ان ان تصدق بعد ا ل ع ي واحد اسمه ابونا داود كان الله ي ن ح نفسه في ك ن ي س ة رودر فارج ابو ونخيل م الموجود دلوقتي ابونا داود دا ك راجل كبير قوي في السن وراجل عجوز, راجل عجوز وكان البابا كروس في ز ي ا ر ة دير م ا ر م ي ن ك د ه معتكف ا ي كام يوم فابونا داود راح هناك وخد سيدنا البابا كبابا ك د ه على جنب وقعدوا اتكلموا مع بعض ش و ي ة وبعدين سمحوا للناس يوم حضروا القعده ففي اخر ا ل ق ع د ا ابونا ء داود ب يقول لسيدنا البابا كيرلس و و بيقول له طيب له عاوز مني ح ا ج ة قال له تعيش يا حبيبي تعيش قال له طيب اصلا انا خلاص انا مسافر فالبابا كيرلس و و قال له طيب سافر ب ا ل س ل ا م ة بس انتم السابقون ونحن اللاحقون قال له طيب يا سيدنا بس ماتغبش علي قال و ا لا يا حبيب أ ب و ك أ ق ل من س ن ة هكون عندك خد بالك من م الكلام أ ق ل من س ن ة هكون إ ي ه هكون عندك أ ب و ن ا دا ق د ه نازل من الدير فقال ل ا ب ن أ ب و ن ا مخيل قاله ل انزل بنا فرست ي ا ل ش و ي ة فرست ي ا ل كده اللي في ط ر ي ق الصحراوي نزلوا خد ابنه على ا ل ت ر ا ب ي ز ة كده وقاله ل خد بالك أ م ك ليها كذا كذا وتعمل مع أ خ و ا ت ك كذا عطله التوصيات اللي هي قبل ا ل إ ي ه قبل السفر وفعلا ا ت ن ي ح ابونا س ن ة على ما افتكر س ن ة سبعين في شهر مايو والبابا كيرلس و فعلا اقل من س ن ة ا ت ن ي ح س ن ة واحد وسبعين في ت س ع ة مارس عشان يتم كلام البابا انت مسافر وانا جايلك يا حبيب ابوك في اقل من ايه اقل من س ن ة وصدق ولابد أ ن تصدق روالي في واحد صديق أ ن ا أ ع ر ف ه هو ماسك مطبوعات م ت ر ا ن ي ن بن سويف روالي ان هو في ب د ا ي ة حياته ا ل ز و ج ي ة مراته خلفت أ ر ب ع مرات والعيل بعد ست شهور يموت فجي في يوم من ا ل أ ي ا م كانوا في اسكندريه فقالوا لهم د ه البابا ك ر و ل س موجود هنا فهي كانت يعني متعرفش ا انها حامل فراحوا زاروا البابا ك ر و ل س بابا ك ر و ل س بصله ك د ه قالوا متزعلش ا يا, يا بنتي احنا مش زعلين يا سيدنا قال لا اللي ببطنك د ه هيعيش هما مشاكوش مشاكوش ا مقالوش ا لسيدنا ان احنا خلفنا قبل كده اربع مرات وكل م ر ة العيل يموت مشاكوش ا لكن قالها بنتي اللي ببطنك هيعيش وكمان يا بنتي هيكون مبروك فعلا جابت بنتي وسمتها ي ميرفت على ف ك ر ة ميرفت دي انا حضرت ف ر ح ة سافرت بان سويف مخصوص وهي ف ع ل انسانه إ مبروكه خالص تحسوا انها إ ن س ا ن ة ب ر ك ة ب ر ك ة ل أ ن ه ا ولدت ب ن ب و ة من البابا كيرلس أ و ب د ع و ة من البابا كيرلس فخرجت م ش ح و ن ة ب ن ع م ة الله وصدق ولا بد أ ن تصدق واحد من المحبين للبابا كان ر و أ ن ك ت أعرفه شخصيا كان مهندس وعنده مصنع في شارع بورسعيد شارع بورسعيد ه ن ا في ا ل ق ا ه ر ة وكانوا ت بتاعته ستة المدام خالص خالص طيبة بس ك ن بقى يحبوا البابا ك ر و ل س حب يعني زوروا بابا ك ر و ل س مثلا ث ل ا ر ب ع مرات في ا ل أ س ب و ع يحضروا عشيات وقدسات عشيات وقدسات وفي يوم من ا ل أ ي ا م بمنتهى ا ل ب س ا ط ة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 سيدنا مخلكش ا تشمت فيا ه روحت مدام البشمهندس كامل جابت ت ل ا ت ة خدمين نظفوا ا ل ش ق ة ومسحوها بالربص والصافو والسلم خ ل و ه على سنجت ع ش ر ة ولموا ا ل ز ب ا ل ة وكحتوا ا ل أ ر ض ي ة وخلوها إ ي ه ب ق عشان البابا ك ر و ل س ا ي جاي عد أ س ب و ع ث م ن ي ه ايام تسعه ايام عشر ايام قال لها انا مش قلتلك أنا عشان تصدقيني البابا ما يزورش حد في البيوت يا سلام لو تصدقيني قالت ب ر ض و يا سيدنا كده تشمت كامل فيا تخلي كامل يشمت فيا طيب يا سيدنا لما ش و ف ك قبلت سيدنا البابا بعد كده قلت له كده يا سيدنا تشمت كامل فيا مش وعدتني يا سيد قال لها ايه بقى مين قالك ل ان انا ماجيتش ا ل ه ما انت ماجيتش يا سيدنا ق ا ل ا ق و ل ك بقى مين ابو طربوش اللي انت حاطين ا ل ص و ر ة بتاعته في قطه النوم ده ها ده ب و ك يا كامل هي بتقول لجوزها انه هو حاط ص و ر ة المرحوم ابوه في ق ط النوم بيحب ا ب و ق و ي فمعنقله ا ل ص و ر ة في قطه النوم عشان يصبح عليه ويمس عليه قال له ايه ا ل ص و ر ة الوحشه اللي حطها ا في ا ل ص ا ل ة دي بقى و ح ط يحطه صفيحه ا ل ز ب ا ل ة ورا باب الشقه الله ده تبي سيدنا بيوصف الايه ا ل ش ق ة حته حته يبقى راح ا ل ش ق ة ولا مراحش ا ا ل ش ق ة قال انا جيت بقى بس انتوا م كنت كنتوا ن ي م ي ن بقى لكن عايز اعرف راح ا ن ت ى وازاي و ه م ما خرجوش من ا ل ش ق ة ولا يوم منتظرين سيدنا لكن ما اعرفش هو ده البابا كيرلس وصدق ولابد أ ن تصدق هقولكوا على ح ا ج ة برضو قلتلكوا قبل كده ن ا س من ا س ك ن د ر ي ه طلبوا معاد من سيدنا يا سيدنا عاوزين معاد ضروري جدا يا سيدنا عندنا م ش ك ل ة م ه م ة يا سيدنا خلاص تعالوا ب ك ر ة ا ل س ا ع ة ا ل ا ل ث ه الضهر الناس جايين بقى من الطريق الصحراوي عشان يقولوا ايه سريع وعند مدخل الهرم كده في محل بتاع سمك اسمه خريستو ج م ا س ك ن د ر ي ة فشموا ر ي ح ة السمك كده خبطت في مناخرهم قالوا ايه ناكل سمك مصر ندوق سمك مصر اه ندوق سمك مصر بس دلوقتي ا ل س ا ع ة ث ل ا ت ه الله ربع قالوا يعني هو البابا يقابلنا ث ل ا ث ة بالكف ا والنون يعني يا عم خش خش ن ت غ د ى حتى نروح عند سيدنا ايه متغديين دخلوا واكلوا وانبسطوا و خدوا بعضهم وراحوا للبابا ووصلوا ث ل ا ث ة و ن ص بابا ك ر و ل س بصلهم كده ايه بقى مش معاكوا د ا ل س ا ع ة ث ل ا ث ة ا ت أ خ ر ت و ا ليه بقى يا سيدنا انت عارف المواصلات والاشارات والسكه يا سيدنا بقى انت عارف يا سيدنا هنعمل ايه بقى السكه وحشه يا ل و ا ط ي ب ضرب الجرس ق ت ل و م يابني لمون يهضموا السمك اللي عطلهم في السكه قال ل ه ي خ ب و البابا ع ى مين ي ه خ و على ب كيرلس و م ر ة في ز ي ا ر ة ا ل ر ع و ي ة للصعيد راح اسيوط فكان الناس زحام شديد خالص ف تحمل اباء ا ل ك ه ن ة حط نفسه في الكردون اللي حوالين سيدنا يعني كده بايديهم يحوش الناس عشان البابا يعدي وابونا عمال يجيب له ورا وابونا لابس ن ض ا ر ة والناس بتشوح واللي عايز ياخد بركه واللي يمد ايده فواحد ب ي ن ط ر ايده ا ل ن ض ا ر ة بتاعت ابونا طارت طبعا الدنيا زحام مين هيدور ع ن ا ل ن ض ا ر ة ومين هيلاقي نضاره ابونا ابونا طبعا من غير ن ض ا ر ة ب د أ ايه يلوش يعني اللي لابس ن ض ا ر ة زي حالاتي ي د و ب ي خ ل ع ا ل ن ض ا ر ة يعني بيبقى شيش بيش زي ما بيقولوا يعني فبص ما لقاش ا ل ن ض ا ر ة قاعد يلوش البابا كيرلس قال له بس يا حبيب ابوه بس بس خ د يا ابن ا ل ن ض ا ر ة لاقطها ازاي البابا كيرلس وجبهاله ازاي انا معرفش لكن د ا زحام والوف و ل و ع ت على الارض طبعا هتتدغدغ ح ت ت لكن صدق ولابد أ ن تصدق واحد مهندس كان بيقدم رسومات ل ك ن ي س ة ماريجيرجس المنس للمكس في ا س ك ن د ر ي ة ومراته عندها ج ل ط ة في رجلها فخد الرسومات و ر ح للبابا ا كرولوز بيقولوا ل ر س و م ا ت يا سيدنا ايه وارجو انها تعجب قداستك واحنا لاحظنا وعملنا وسوينا قالوا طيب يا ا بني طيب ضرب جرس جاله التلميذ قاله هات يا ا بني قطنه زيت للمهندس رمزي عشان مراته في البيت عندها ج ل ط ة الراجل مقالش ا وما فتحش ي سيره لسيدنه لكن ازاي سيدنه حس ان م ر ا ت الرجل اللي قدامه ده عندها ج ل ط ة الشيء العجيب ان البابا كيرلس و كان عنده ح ا س ة ع ج ي ب ة كان يحس بايه بالناس ح ا ج ة كمان بيقولوا ان م ر ة من المرات كان في واحد موظف في البليانه ة بنادي ب دي ط ع سهاج اخر سهاج من ابني والراجل دا يقول ي ب له يا سيدنا احنا عيلتنا من ا ل ب ل ي ا ن ة وعايزينك تدعينا خالص ادعينا جوي قال له انت منين يا بني قال لا من ا ل ب ل ي ا ن ة قال له لا ي انت ب ي ن اصلا ابوك من ا ل ب ل ي ا ن ة وامك من برديس برديس دي بلد قبل ا ل ب ل ي ا ن ة تبع سهاج برضه ازاي البابا كيرلس و عرف ان ابوه من الباليانه وامه من برديس انا ماعرفش هل عنده يعني جهاز كشف الانساب وجهاز كشف الـ الـ الـ الاصل العائلي لكن البابا كيرلس و كان عجيب جدا وده نموذج ل ع ط ي ة الله ل ل ك ن ي س ة ان ربنا بيدي ل ل ك ن ي س ة نعم وعطايا و أ ج ه ز ة ر و ح ي ة ش ف ا ف ة لكي ت س و س ا ل ك ن ي س ة ب ع ط ي ة الروح القدس وصدق ولابد أ ن تصدق وسامحنا يا فدينا وباركنا يا يسوع عيوننا بتترجاك م ل ي ا ن ة بالدموع